وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجريوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَقُدْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ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 ما اكتسب من الإذ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا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 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا اتكلم بهذا سبحانك هذا بك كان ناعم يا يعذكم الله ان تعوذوا لمثله ابدا ان كن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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتكلمون ومن يتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد أبدا ولكن الله يذكر من يشاء والله سميع عليم ولا يأتن الفضل منكم والسعة أن يؤتون للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك والله غفور رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأردلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات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 الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستألسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 كُلّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ أَنْفُسَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل للِمُؤنَاتِ يَغضُضن مِن أَبِصَارِه وَيَغنَ فوجَهُ وَل يُبِدينَ زينَتَهُمَّ إَِّ مَا وَهوَمِنهَا وَل يَغرِ بِنَا بقُمُِهِا عَلَ جُوبِ ولا يبدلن زينتهم الا لبعولتهم او ابائهم أو, إخوالهن أو, إخوالهن, أو إخوالهن أو بني إخوالهن أو بني إخوالهن أو بني أخواتهن أو لسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو بني أخواتهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراك النساء ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين منهم انتههم واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم إن يكونوا فقراء أهلهم الله من فضله والله واسع عليم وليستغفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من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 وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوَيْظَةً لِلْمُتَّقِينِ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة دري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 وفيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم إجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما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 الذين كفروا اغمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمئا ماءا حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا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 ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يك ليراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يذجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ويجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على للليل ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن له الحق يأتوا إليه أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ اغْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَشُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَا الْمُؤْرِينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَيْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِذُونَ وَأَخْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَقْرُجُنْ قل لا تقسمون قاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول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 میتل می قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات اللبن ليس عليكم ولا عليهم جناح بردهن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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معهم على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه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 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُنْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِنُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ